بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترتيك فعلى ربك بأصحاب كيل ألم يجعل بيدهم في تظهير وترسل عليهم طيرا أبابي لترنيهم ترنيهم بعجارة من سجين فجعلهم فعص مأتول